الذي خلق سمع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى سَوْكَوْتَيْن يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ فَسَاءَ وَهُوَ حَسِيرٌ وَلَمْ نَزَيِّنِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا أُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ 15. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيق كلما ألقي فيها فوج سألهم فزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاء ثبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في قلٍ كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيير فاعترفوا بذنبهم فسحّل أصحاب السعيير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أوجهوا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو الخبير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 أمن هذا الذي هو جند لكم ينصوكم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في أمور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بلج في عتوق ونفخ أَفَمَن يَمْشِي مُقِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَأٌ أَمَن أم يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْأَفْنَى تَقْلِيلًا مَا تَشْكُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأى زرفة سيئت وجوه الذين كفوا وقيل هذا الذي كنتم قل أرأيتم إن أهل كنيّة وَمَنْ مَا يَأْلُوَحْ مَنْ فَمِنْ يُجِيهُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَأْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي غُلَالِ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا